وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِنْ مَا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مما تقول وإن لنا راكفين ضعيف وإن لنا راكفين ضعيف ولو لا رحوك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ أَرَأَيْتُمْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعَذْنِي عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِن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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ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 ألا بعدا لمرينا كما بعيد التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين في العون وملئه فتبعوا أمر في العون وما أمر في برشيد إلى في وملئه فتبعوا أمر في وما يقدم قومه يوم القيامة فأورده منار. يقدم قومه يوم القيامة فأورده الورد المورود. وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة. واتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة. بسرفدو المرفوض. بسرفدو ذلك من أنباء القرآن قص. أَوَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ شَيْطَانٍ يُرْسِلُ الْعَجْبَةَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ شَيْطَانٍ يُرْسِلُ الْعَجْبَةَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ شَيْطَانٍ يُرْسِلُ الْعَجْبَةَ وَلَقَدْ وما ظلمنهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أمر رب وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَتُهُمْ غَيْرَتَ تَسْبِيرٍ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ قُرًى وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ قُرًى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه ألم شديد إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمور له الناس، وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجمور له الناس، وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معذود.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 سعيد فامَنَ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ فامَنَ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ فالخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك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 أقوام غير مجذوذ أقوام غير مجذوذ فلا تكفي مريته وَإِن نَّلَمْ وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنكُم وَإِن نَّلَمْ وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنكُم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ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 منهم مريب وانهم في شك منهم مريب وانك لن لما يوفينهم ربك اعمالهم وانك لن لما يوفينهم ربك ام إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغو فاستقم كما إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ مَلَأْتُمْ صَرُونَ وَلا تَمْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُونَ اقم الصلاه طرفين نهار وزلفا من الليل واقم الصلاه طرفين نهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات ذلك ذكرالذكرين. ذلك ذكرالذكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلو لا كان من القرون من قبلكم ألو بقيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أنجينا منهم. فلا ولا كان من القول من قبلكم ألو بقيتي ينهون. عن ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة رحمة ربك. إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وتمت كلمة ربك. بيَكُنَّ أَنَّ نَجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّمَا نَقَصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلَّمَا نَقَصَ عَلَيْكَ مِنْ وجاءك في هذه الحق وموعضة وذكرى للمؤمنين. وموعظة وذكرى للمؤمنين. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَّلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ الله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَهُمْ تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه كرآنا عربيا لعلكم تعقلون إننا أنزلناه كرآنا عربيا لعلكم تعطلون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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك.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 ان ربك عليم حكيم ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين لقد كان في يوسف واخوته ايات ل 119. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبة إن أبانا لفي ضلال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 بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لك